فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهير وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرنا من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير